سبحانه وتعالى أ ن يسر مثل هذا اللقاء و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يرزقني و إ ي ا ك م العلم النافع و العمل الصالح إ ن ه سميع مجيب ن ب د أ بحول الله و قوته و فضله و منته بشرح متن من متون و فقهاء الحنابله ة و و متن عندت الفقه للامام موفق الدين عبد الله بن ق د ا م ة المقدسي رحمه الله المتوفى في عام ستمئه وعشرين ل ل ه ج ر ة و د ر ا س ة المتون ا ل ف ق ه ي ة من أ ه م ما يكون لطالب العلم الشرعي الذي يريد التاسيس الصحيح في د ر ا س ة الفقه ف إ ن العلماء من طريقتهم و ص ن ت ه م أ ن ه م ي ب د ع و ن بالمختصرات ا ل ف ق ه ي ة ولا يتوسع طالب العلم في ب د ا ي ة د ر ا س ة الفقه ل أ ن هذا مما يشوش عليه ف ا ل ط ر ي ق ة الصحيحه ة و أ ن يدرس م ت ن ا فقهيا مختصرا و إ ذ ا استطاع أ ن يحفظ هذا ا ل م ت ن عن ظهر قلب فهو أ ح س ن ولذلك سنشرح هذا ا ل م ت ن ونحرص على توضيح المعاني يعني الكلمات ونحرص على ذكر الدليل باذن الله سبحانه وتعالى ونحاول قدر المستطاع أ ن لا نتوسع في ا ل أ ق و ا ل ا ل أ خ ر ى لكن نذكر القول الراجح المدعم بالدليل ب إ ذ ن ه سبحانه و تعالى ن ب د أ ب م ق د م ة المؤلف يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ع ا د ة المؤلفين من العلماء و غيرهم رحمهم الله تعالى يتبركون بسم الله سبحانه و تعالى يبدعون ا ل ت أ ل ي ف بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم و البدء بالبسمله فيه فائدتان ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى اقتداء ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة أ م ا ا ل ق ر آ ن ف إ ن س و ر ة ا ل ق ر آ ن تبتدئ بالبسمله و أ م ا ا ل س ن ة فكان النبي صلى الله عليه و سلم في مراسلته أ و مراسلاته ي ب د أ بالبسمله فهذه هي ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة تبركا ب س م الله سبحانه و تعالى و لذلك هذه ا ل ج م ل ة لها تقدير يعني بسم الله أ ب د أ أ و أ ب د أ بسم الله الرحمن الرحيم و هكذا في كل موطن يشرع قول البسمله عند دخول الخلاء ابدا بسم الله الرحمن الرحيم عند دخول المسجد و هكذا ففائق البسمله انها اقتداء ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ثم هي ت ب ر ق باسم الله سبحانه و تعالى و ك أ ن من يقول بسم الله الرحمن الرحيم ك أ ن ه يقول اتبرا من الحول و ا ل ق و ة إ ل ا بالله فلولا ل ل ه عز و جل ما يسر هذا ا ل أ م ر من عباده ة و و ن ح الحمد الحمد لله أهل و م حمدا حمد س ت ح ق يقبل ه الله خلفه على كل حمد كفضل الله على ثم نحوها ا ه ا ل ل للحمد والحمد يكون على هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم م ما مع س ت ح ق يكون هو وصف وصف المحمود وهو الله عز و جل بالكمال مع ا ل م ح ب ة و التعظيم و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله يفضل على كل حمد يعني يزيد يزيد على كل حمد و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله يعني لا معبود يستحق ا ل ع ب ا د ة إ ل ا الله سبحانه و تعالى ش ه ا د ة قائم لله بحقه يعني هذه ا ل ش ه ا د ة هي ش ه ا د ة من يقوم لله سبحانه و تعالى بحق هذه ا ل ك ل م ة و يفرد الله عز و جل بعبادته وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله يعني أ ش ه د ب أ ن الله عز و جل أ ر س ل محمدا صلى الله عليه و سلم وهو رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و تقتضي ش ه ا د ة محمد صلى الله عليه و سلم أ ر ب ع ة أ م و ر قالوا تصديقه فيما أ خ ب ر و طاعته فيما أ م ر و اجتناب ما نهى عنه و زجر و أ ن لا يعبد الله إ ل ا بما شرع هذا م ق ت ض ى ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم تصديقه فيما أ خ ب ر و طاعته فيما أ م ر و اجتناب ما نهى عنه و زجر و أ ن لا يعبد الله إ ل ا بما شرع غير مرتاب في ص ف ت ه ليس في, في في هذا المؤمن الذي يشهد الشهادتين ليس في قلبه شك و لا ر ي ب و على آ ل ه و صحبه يعني أ ش ه د صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه ص ل الله صلاه الله عز و جل على العباد ثناؤه عليهم في ا ل م ل أ الاعلى و قوله صلى الله عليه هذا خبر بمعنى ا ل إ ن ش ا ء ل أ ن ه بمعنى الدعاء يعني أ س ا ل الله عز و جل أ ن يصلي على رسوله صلى الله عليه و سلم و صلاه الله على العباد هي ثناؤه عليهم في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى و على آ ل ه و صحبه و آ ل النبي صلى الله عليه و سلم هم جميع أ ت ب ا ع ه و يدخل في ذلك أ ز و ا ج ه و بناته و ال بيته وصيه الكرام ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه ما جاد سحاب بودقه ا و د ق ه المطر يعني أ س أ ل ك يا رب أ ن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بعدد قطعات الماء ا ل ل ي ينزل من السحاب وبعدد الرعد الذي ي أ ت ي بعد البرق هذا هو معنى ما ج ا د سحاب بودقه و ما ر ع د بعد برقه قال هذا كتاب أ ح ك ا م في الفقه يعني هذا المؤلف الذي أ ل ف ه و قدام رحمه الله هو كتاب أ ح ك ا م في الفقه يعني العلم المختص بهذا الكتاب هو علم الفقه و الفقه كما هو معروف هو م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ب أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ب أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة و ينقسم الفقه إ ل ى قسمين كبيرين القسم ا ل أ و ل العبادات و القسم الثاني ا ل م ع ا م ل ة ت وهذه ق ض ي ة م ع ل و م ة لكن لا بد أ ن نذكرها حتى نعرف ما هو الفقه و ما هي المسائل ا ل ف ق ه ي ة الفقه قسمان كبيران القسم ا ل أ و ل العبادات اصطلح ان تكون ط ه ا ر ة و ا ل ص ل ا ة و الصيام و ا ل ز ك ا ة و الحج و ما سوى العبادات يسمى معاملات و هو أ ر ب ع ة أ ق س ا م أ ر ب ع ة أ ق س ا م ق س م ا ل أ و ل البيوع و ما يتبعها الثاني ا ل أ ن ك ح ة و ما يتبعها الثالث القضاء و ما يتبعه الرابع الجينات و ما يتبعها فعلى هذا يكون ف ض خ م س ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل العبادات و هي ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة و الصيام و الحج ثم ا ل أ ن ك ح ة وما ي ت ب ع ه ا ا يعني ل ب و ما يتبعها يعني ب البيع ب ا و الخيار و الربا الصرف ا ل س ل الشفع الاجاره الى آ خ ر ه ا ل أ ن ك ح ه وما يتبعها بابز النكاح الطلاق الخلع ا ل ن ف ق ة الاله الظهار إ ل ى آ خ ر ه القضاء وما يتبعه القضاء الدعاوى البينات الشهادات إ ل ى آ خ ر ه والجنايات الحدود والقصاص والتعزير إ ل ى آ خ ر ه فهذه هي ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة هذا كتاب أ ح ك ا م في الفقه اختصرته حسب ا ل إ م ك ا ن المختصر هو ما قل لفظه و كثر معناه م خ ت ص ر ما قل لفظه و كثر معناه فهو أ ل ف هذا الكتاب المختصر قال حسب ا ل إ م ك ا ن و هذا فيك واضع من ا ل إ م ا م القدامى رحمه الله حسب ا ل إ م ك ا ن حسب استطاعتي في هذا الاختصار و اقتصرت فيه على قول واحد يعني في هذا الكتاب معروف من ا ل ح ن ا ب ل ة عندهم أ ق و ا ل وعندهم روايات هذا الكتاب عنده الفطر اقتصر فيه على ر و ا ي ة و ا ح د ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ل أ ن ن ا قلنا ب أ ن المتن يراد به ضبط المذهب وضبط المسائل فلا يتشتت طالب العلم في ب د ا ي ة الشرح المتون ب أ ن ياخذ أ ك ث ر من ق و ل فمن قدام ا ل ق د ا بكتاب العمده وذكر في ر و ا ي ة و ا ح د ة هي المذهب غالبا هي المذهب غالبا و إ ن كان بعض المسائل خلاف المذهب المعتمد عند الحنابله ليكون عمده لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات في الحنابله عندهم روايات و وجوه و أ ق و ا ل الفرق بين ا ل ر و ا ي ة و الوجه و القول أ ن ا ل ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م إ ذ ا قيل هذه ا ل ر و ا ي ة أ ي عن ا ل إ م ا م أ ح م د و قد يعبر عنها بالنص أ و يقال و عنه هذه ا ل ر و ا ي ة و إ ن قيل وجه فهو ل ل أ ص ح ا ب أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م أ ح م د و إ ن قيل قول فيحتمل الاثنين ف ا ل ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م و الوجه عن ا ل أ ص ح ا ب و القول يحتمل أ ن يكون ر و ا ي ة و يحتمل أ ن يكون قولا قال س أ ل ن ي بعض أ ص ح ا ب اصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين كثير من الفقهاء و العلماء عموما ً لهم سبب في ا ل ت أ ل ي ف فمن اسباب ا ل ت أ ل ي ف أ ن يطلب منه عالم أ و صاحب في ت أ ل ي ف كتاب ما ف ي ب د أ يستعين بالله سبحانه وتعالى ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين كما قلنا من من, من اهداف ت أ ل ي ف هذه المتون هو أ ن يحفظها طلاب العلم ف أ ج ب ت ه إ ل ى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إ خ ل ا ص القصد لوجهه الكريم و ا ل م ع و ن ة على الوصول إ ل ى رضوانه العظيم يستعين المؤلف بربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وهكذا ينبغي على كل مسلم إ ذ ا ابتدا بعمل من ا ل أ ع م ا ل حسن ا ل ش ر ع ي ة أ ن يستعين بالخالق العظيم سبحانه وتعالى و أ ن يكون عمله خالصا لوجهه الكريم حتى يبارك الله عز وجل بهذا العلم قال وهو حسبنا ونعم الوكيل الحسب يعني الكافي و ه و كافينا سبحانه وتعالى وهو نعم الوكيل يعني نعم الحفيظ قال واوجعته أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة من من فوائد هذا الكتاب كتاب عمله الفطر أ ن ه يذكر ر و ا ي ة و ا ح د ة ويذكر أ د ل ة يعني على اختصار هذا الكتاب تجدون أ ن الموفق ابن ق د ا م ى رحمه الله غالبا في كل باب يصدره بحديث و إ ن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انما يصدره بلفظ الحديث و هذا من حسن التاليف و التصنيف انه يؤلف كتابا مختصرا و يذكر فيه ادله سواء كانت من السنه او من التعليم قال تبركا بها و اعتمادا عليها و جعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها هنا ذكر المؤلف رحمه الله ث ل ا ث ة أ م و ر أ ن ه أ و د ع ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة لماذا قال أ و ل ا تبركا بها ثانيا اعتمادا عليها يعني غالبا يذكر روايات البخاري ومسلم فما يحتاج يقول صحيحه وضعيفه ليستغني وجعلتها من ا ل ص ح ا ب ليستغني عن نسبتها إ ل ي ه ا هذه هي م ق د م ة المؤلف رحمه الله كتابنا هو عنده ا ل ف ط له شروحات ق د ي م ة و ح د ي ث ة أ ش ه ر شرح لهذه لهذا الكتاب هو ا ل ع م د ة لبهاء الدين ا ل ن ق د س ي هو المشهور وهو أ ش ه ر ه ا وهو مطبوع و م خ د و م وهناك شرح لشيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله لم يكتمل موجود مطبوع في كتاب ا ل ط ه ا ر ة وبعض كتاب ا ل ص ل ا ة وكتاب الحج كاملا وهناك شروح م ع ا ص ر ة منها شرح الدكتور عبد الله الطيار ولم يكمله الى الان ومنها شرح الدكتور عبد الله بن ج ب ر ي ن وليس الشيخ المعروف في هيئة كبر علماء وقد اتمه كاملا وهناك ايضا شروح اخرى قال المؤلف رحمه الله باب أ ح ك ا م المياه باب العبادات كما ذكرت خ م س ة أ ق س ا م ا ل ط ه ا ر ة ا ل ص ل ا ة الصيام ا ل ز ك ا ة الحج هذا هو أ و ل باب من أ ب و ا ب العبادات وهو كتاب ا ل ط ه ا ر ة و ا ب ت د أ بباب أ ح ك ا م المياه ا ل ط ه ا ر ة يعرفها العلماء ب أ ن ه ا رفع الحدث و زوال الخبث رفع الحدث و زوال الخبث ففيها أ م ر ا ن رفع الحدث و الحدث وصف قائم بالبدن يمتنع معه ا ل ص ل ا ة الطواف و بعض العبادات وصف و أ م ا الخبث فهو ا ل ن ج ا س ة فالغرض من ا ل ط ه ا ر ة أ م ر ا ن اثنان ان يرفع الحدث و أ ن يزول الخبث قال و الغرض من ا ل ط ه ا ر ة و الحدث نوعان حدث أ ص غ ر و حدث أ ك ب ر الذي يوجب ا ل و ب و ء يسمى حدثا اصغر كالريح و البول و الغائط والذي يوجب الغسل يسمى حدثا أ ك ب ر ك ا ل ج ن ا ب ة و كالحيض ب ا ل ن س ب ة للنساء ي ب د أ العلماء باب ا ل ط ه ا ر ة لسببين اثنين السبب ا ل أ و ل ل أ ن ه ا ت خ ل ي ة من ا ل أ ذ ى ت خ ل ي ة من ا ل أ ذ ى والثاني أ ن ه ا مفتاح ل ل ص ل ا ة كما قال صلى الله عليه و سلم مفتاح الصلاه ت ه و ر فهي ت خ ل ي ة من ا ل أ ذ ى و مفتاح ل ل ص ل ا ة قال باب أ ح ك ا م المياه إ ذ ا قلنا ب أ ن ا ل ط ه ا ر ة مفتاح ا ل ص ل ا ة و هي أ ه م شرط م شروط ا ل ص ل ا ة فلا بد ا ل ا ن س ا ن ي ت و ض أ ليصلي ي ت و ض أ بماذا ي ت و ض أ بالماء فلذلك ب د أ باب المياه في أ و ل ك ت في اول كتاب من كتب من كتب الفقه وهو ا ل ط ه ا ر ة قال باب أ ح ك ا م المياه خلق الماء طهورا ا ل أ ص ل في الماء أ ن ه خلق طهورا قال الله عز و جل و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا وهو الباقي على أ ص ل خلقته الماء طهور الباقي على أ ص ل خلقته فهو طاهر في نفسه و هو مطهر لغيره خلق الماء طهورا يطهر من ا ل أ ح د ا ث و النجاسات ف ا ئ د ة هذا الماء أ ن ه يحقق معنى ا ل ط ه ا ر ة في انه يطهر من ا ل أ ح د ا ث و النجاسات يعني يرفع الحدث و يزيل الخبث الذي هو النجاسه ة ولا تحصن ا ل ط ه ا ر ة بمائع غيره هذا هو المشهور من مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة وكثير من العلماء أ ن ا ل ط ه ا ر ة لا تحصل بمائع غيره ل أ ن النصوص جاءت بذلك ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و أ م ا ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى التي اختارها شيخ ا ل إ س ل ا م ا ن ت ي م ي ن رحمه الله وهي ا ل ص ح ي ح ة أ ن ان الماء هو ا ل أ ص ل في ا ل ط ه ا ر ة لكن لا يمنع ذلك أ ن هناك مطهر غيره لا يمنع ذلك أ ن هناك مطهر غيره لماذا ل أ ن ه إ ذ ا وجدت ا ل ن ج ا س ة فالمقصود هو ايش ان تزول هذه ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا وجدت ا ل ن ج ا س ة فالمقصود أ ن تزول هذه ا ل ن ج ا س ة سواء كانت بمائع كالماء أ و غيره من المائعات الطاهره ل أ ن المقصود من ا ل ن من ج ا ا س ة ل ط ه ا ر ة هو زوال ا ل ن ج ا س ة وليس هناك دليل يحصر ا ل تطهير ا ل ن ج ا س ة بالماء فقط بدليل أ ن هناك مطهرات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كانت غير الماء التراب مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتم بباب التيمم أن التراب من المطهرات قال ف إ ذ ا بلغ الماء ق ل ي ن ولذلك نقول ا ل أ ص ل هو المهم هو ا ل زوال ا ل ن ج ا س ة اليوم ي س أ ل بعض الناس إ ذ ا كان يعطي للكوايه او ا ل م ص ب غ ة ثوبا فيطهره بالبخار ولا يقربه ماء فهل ت ذ ر ا ل ن ج ا س ة نقول نعم إ ذ ا كان هذا البخار يزيل ا ل ن ج ا س ة فقد تحققت ايش ا ل ط ه ا ر ة فلا يشترط ان يكون تكون ا ل ط ه ا ر ة بالماء بل لو أ ن إ ن س ا ن ا على ثوبه ن ج ا س ة ثم وضعه في الهواء و في الشمس ثم زالت ا ل ن ج ا س ة بفعل الشمس أ و بالريح ف إ ن ه تحقق ا ل ط ه ا ر ة و ما دام أ ن ا ل ط ه ا ر ة تحققت فهذا هو المقصود قال ف إ ذ ا بلغ الماء كلتين أ و كان جاريا لم ينجسه شيء إ ل ا ما غير لونه أ و طعمه أ و ريحه هنا يذكر المؤلف رحمه الله حدا يبين فيه متى تؤثر ا ل ن ج ا س ة في الماء متى تؤثر عندنا حديث النبي صلى الله عليه و سلم يقول إ ذ ا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث و س ي أ ت ي ت ف س ي ر كلتين بعد قليل إ ذ ا بلغ الماء هذا الحد و ه و ا كلتين لم يحمل الخبث يعني لا يحمل ا ل ن ج ا س ة ثم استثنى قال إ ل ا ما غير لونه أ و طعمه أ و ريحا ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا حديث صحيح و جاء في روايه ضعيفه لكن عليها الاجماع إ ل ا ما غلب على طعمه أ و لونه أ و ريحه لما ن ق ر أ هذا الحديث أ و الحديثين الماء ط ه و ر لا ينجسه شيء إ ل ا ما غلب على طعمه و لونه و ريحه و حديث إ ذ ا بلغ الماء ط ل ت ي ن لم يحمل خبث سنجد أ ر ب ع ة أ م و ر أ و نجد خ م س ة أ م و ر أ ر ب ع ة أ م و ر نعم ثلاث منها الاتفاق و الرابعه اللي ف خلاف ا ل آ ن الحد هو الكلتان ما هي ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة عندنا ماء وقعت فيه ن ج ا س ة ماء وقعت فيه ن ج ا س ة ف إ ن كان الماء دون الكلتين وقعت فيه ن ج ا س ة و غيرت أ ح د ى اوصافه ا ل ث ل ا ث ة فهو نجس ب ا ل إ ج م ا ع الماء دون الكلتين وقعت فيه ن ج ا س ة غيرت أ ح د ى اوصافه ا ل ث ل ا ث ة فهو نجس ن ع ش ب ا ل إ ج م ا ع إ ذ ا كان الماء فوق الكلتين و وقعت فيه ن ج ا س ة فغيرت أ ح د ى اوصافه ا ل ث ل ا ث ة فهو نجس ب ا ل إ ج م ا ع فوق القلتين هذه ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا كان الماء فوق القلتين و وقعت ن ج ا س ة و لم تغير أ ح د أ و ص ا ف ه الثلاثه فهو, فهو طاهر ب ا ل إ ج م ا ع إ ذ ا ن ق ط ة الخلاف إ ذ ا وقعت ا ل ن ج ا س ة في ماء دون القلتين و لم تغير أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة هنا قول المؤلف إ ذ ا بلغ الماء كلتين أ و كان جاريا لم ينجسه شيء إ ل ا ما غير لونه و طعمه أ و ريحه وما سوى ذلك ينجس م ل مخاط ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا ر أ ي المؤلف رحمه الله هو ايش ا ل ن ج ا س ة ف ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة أ و الحاله الرابعه إذا, بلغ اذا كان الماء دون الكلتين ووقعت ن ج ا س ة ولم تغير أ ح د أ و صافي ا ل ث ل ا ث ة فيرى المؤلف وهو المذهب عند ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه ينجس ولكن ا ل ل ه أ ع ل م الصحيح أ ن ه لا ينجس لماذا ل أ ن ن ا عندنا حديثان فيهما مفهوم ومنطوق فقول النبي صلى الله عليه و سلم الماء ط ه و ر لا ينجسه شيء إ ل ا ما غلب على طعنه ولونه وريح هذا منطوق منطوق ه ذ ا الحديث يدل على أ ن الماء إ ذ ا وقعت فيه ا ل ن ج ا س ة ولم تغيره فهو عش طاهر استفدنا هذا ا ل ط ه ا ر بالمنطوق ولا بالمفهوم بالمنطوق النص وعندنا حديث إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه أ ن ه إ ذ ا لم يبلغ القلتين حمل ا الخبث فهذا الحديث يفيد ن ج ا س ة الماء بايش بالمنطوق ل ل م ف ه و م بالمفهوم و ا ل ق ا ع د ة عند العلماء إ ذ ا تعارض مفهوم ومنطوق يقدم ايش المنطوق هذا هو يقول الراجح في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن العبره بتغير الماء ف إ ذ ا وقعت ا ل ن ج ا س ة وغيرت أ ح د أ و ص ا ف ه الثلاث ف إ ن ه ينجس بذلك فان لم يغير فلا ينجس سواء كان قليلا أ و كثيرا قال والقله ثاني ما قارب م ئ ة و ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل بالدمشقي يعني الرطل الدمشقي هذا على وجه التقريب ولذلك اختلف العلماء في تحديد ا ل ق ل ة ا ل ق ل ة هي ا ل ج ر ة ا ل ك ب ي ر ة كما يقولون واختلفوا كم كان طول وعرض هذا البئر بعضهم قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بعضهم قال أ ك ث ر بعضهم قال أ ق ل لكن ما قارب مائه وثمانيه ارطال بالدمشقي إ ذ ا قلنا ب أ ن الرطل اثني عشر ا و ق ي ة فيكون فيكون حساب هذه ا ل ق ل ة في الوزن ا ل م ع ا ص ف تقريبا ث ل ا ث م ئ ه واربعه وثمانين غرام ث ل ا ث م ئ ه واربعه وثمانين غرام قدرها بعض العلماء بهذا التقدير لكن هذا على وجه التقريب ليس هناك تحديد معين لحد هذه القله قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور أ و خالقه فغلب على اسمه أ و استعمل في رفع حدث سلب طهوريته لما قال المؤلف رحمه الله خلق الماء طهورا كانه أ ش ا ر إ ل ى النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الماء وهو الماء الطهور الذي هو طاهر بنفسه مطهر ا لغيره هو طاهر في ن ف س ه و يطهر ا غيره فيستخدم في رفع الحدث و زوال و خبث ا ل ن ج ا س ة هذا معنى مطهر ا لغيره هنا أ ش ا ر و أ ش ا ر قبل قليل ا ل ن و ع الثاني وهو ماء النجس الذي اذا وقع في ن ج ا س ة ف غيرت احد اوصافه فهو أ ش ا ر إ ل ى نوعي الماء, الماء الطهور ا ل ن س بقي النوع الثالث وهو الطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره إ ن طبخ في الماء ما ليس بطهور أ و خالقه فغلب على اسمه عندنا ماء طهور ثم طبخ فيه ما ليس بطهور يعني شيء طبخ فيه شيء طاهر هنا سيحوله ا من طهور إ ل ى إ ي ش الى طاهر من طهور الى طاهر و عند ن ا ه ن ا م س أ ل ة ث ا ن اما ان يبقى الماء على اسمه و اما يتحول الى اسم اخر و لذلك يرى بعض ع ل م ا ء ان الماء ينقسم الى قسمين طاهر و نجس ما في تقسيم ثالث و بعضهم يرى ان ا ل م س أ ل ة يعني الخلاف فيها صوري كيف لو طبخ فيه ما ليس بطهور عندنا ماء و ض ع ن ا فيه شاي أ و وضعنا فيه ورد او ق ه و ة أ و غير ذلك هو قطعا ا ل آ ن لا يكون طهور هو طاهر س ا هل يتوضا بالقهوه و الشاي لا و ل احد يقول بذلك ف إ ذ ا تحول الاسم من الطهور إ ل ى شاي أ و ق ه و ة إ ذ ا هو ليس ماء فلماذا نقول هو ماء طاهر أ م ا إ ذ ا كان لم يغير اسمه يعني شيء من, من الطاهرات خلق الماء وما زال اسمه ماء فهو ماء وما دام أ ن ه ماء ف إ ن ه يرفع الحدث ويزيل الخبث هذه خ ل ا ص ة ا ل م س أ ل ة جمهور ع ل م ا ء ومنهم كلام المؤلف ع ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن الماء ينقسم الى ث ا ث ق س م طهور و ط ا ه ر ونجس هناك روايه من ا ل ح ن ا ب ل ة اختارها شيخ ا ل إ س ل ا م م ن ت ي م رحمه الله أ ن ه لا صحه لهذا التقسيم الثراثي إ م ا طاهر و إ م ا نجس أ و م ا طهور و إ م ا نجس قال أ و استعمل في رفع حدث يعني من الماء الطاهر الطهور إ ذ ا استعمل في رفع حدث ما معنى استعمل في رفع حدث يعني يمر الماء على العضو و يتساقط و ليس أ ن يضع ا ل إ ن س ا ن يده في إ ن ا ء فيكون في مستعملا واضح الفرق الماء المستعمل هو أ ن ا ل إ ن س ا ن يمرر الماء على أ ع ض ا ئ ه فيتساقط هذا الماء فيكون في هذا ماء مستعملا يقول ب أ ن ه تحول من طهور إ ل ى طاهر و لا دليل على ذلك و الصحيح ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى و هي أ ن ه يبقى على طهوريته قال و إ ذ ا شك في ط ه ا ر ة الماء أ و غيره أ و نجاسته بنى على اليقين ا ل آ ن يذكر المؤلف ث ل ا ث ة و اربع مسائل م ب ن ي ة على ق ا ع د ة من قواعد الفرق الكبرى و هي ق ا ع د ة اليقين لا يزول بالشك العلماء متفقون على خمس قواعد احفظوها تسمى القواعد ا ل ف ق ه ي ة الكبرى بخمس و يتفرع منها مئات القواعد ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ا ل أ م و ر بمقاصدها ه ي ق ا ع د ة ا ل ن ي ة ا ل أ م و ر بمقاصدها ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة اليقين لا يزول بالشك ا ل ي ق ي ن ل ا يزول بالشك ل ا ا ق ع د ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ش ق ة تجلب التيسير ا ل م ش ق ة تجلب التيسير ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة لا ضرر و لا ضرار ق ا ع د ة د ف ع الضار لا ضرر و لا ضرار ا ل ق ا ع د ة ا ل خ ا م س ة ا ل ع ا د ة م ح ك م ة ق ا ع د ة العرف ا ل أ و ل ى ا ل أ م و ر بمقاصدها ا ل ث ا ن ي ة اليقين لا ي ز ل بالشكل ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ش ق ة تجلب التيسير ا ل ر ا ب ع ة لا ضرر و لا ضرار ا ل خ ا م س ة ا ل ع ا د ة م ح ك م ة هذه يسميها العلماء القواعد ا ل ف ق ه ي ة الكبرى وتندرج تحتها مئات إ ن لم نقم أ ل و ف القواعد هذه ق ا ع د ة ن ا ف ع ة لا ع ل ل يزول ق ي ي ن لا ل ب معنى اليقين, بالشك. ما ما ما ما ما اليقين بالشك إذا تعارض يقين وشك ماذا نقدم؟ اليقين الشك تعارض يقين وشك نقدم اليقين ونترك الشك إذا على ونترك طهارة يقين يقين نقدم؟ نقدم نقدم وشك ووطح وشك الماء مجلسة في غيره أو مجلسة بنا على ذهب ا ل إ ن س ا ن من البر و و ج د بركه من الماء فشك في طهارتها ط ا ه ر ة و ل ا نجسه ما هو اليقين ا ل أ ص ل في الماء ما هو ط ه ا ر ة ما هو الشك ا ل ن ج ا س ة ماذا نقدم نقدم اليقين هو ط ه ا ر ة لا تشك م ب ا ش ر ة ت و ض أ و ليس عليه اي حرج قدم اليقين على على الشك قال و إ ن خفي موضع ا ل ن ج ا س ة من الثوب أ و غيره غسل ما يتيقن به غسلها هذا مثال آ خ ر إ ن س ا ن عنده ثوب هو م ت أ ك د م ئ ة ب ا ل م ئ ة أ ن هناك ن ج ا س ة في ثوبه خفي, خفي عليه و يعرف أ ن هناك ن ج ا س ة ماذا يفعل غسل ما تيقن به غسلها عند يقين أ ن ا ل ن ج ا س ة وقعت في أ ح د الكمين يا هذا الكم يا هذا الكم مئة مئة ماذا يفعل يغسل اثنين ل أ ن بهذا يكون يقين بهذا يكون يقين أ ن ه أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة قال و ان اشتبه ماء طاهر بنجس و لم يجد غيرهما تيمم و تركهما هذه مساله اخرى عندنا ماء طاهر و ماء نجس اشتبه عليها لا ما يعرف هل هذا هو الطاهر أ و هذا النجس ماذا يفعل ولا يجد غيرهما قال الامام علي رحمه الله يتركهما ويتيمم لماذا قالوا ل أ ن اجتناب النجس أ م ر واجب اجتناب النجس أ م ر واجب ف إ ذ ا توضا فصادف أ ن ه توضا بنجس لم يطبق هذا ا ل أ م ر ويمكن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وجدت كلبك مع كلبك كلبا آ خ ر وقد قتل فلا تاكل هذا ب ن باب الصيف فانك لا تدري ايهما اكله لعلهم يستنبطون من هذا الحديث لكن الصحيح والله اعلم هو التحري ما دام وجد الماء ابدو سيتوضا ولا ي ل ج أ إ ل ى التيمم إ ل ا اذا عجزنا استعمال الماء تماما لكن الماء موجود فيغلب الانسان ظنه العلماء يقولون الغلبه الظن تقوم مقام اليقين ما يمكن انسان يستيقن في جميع الامور مئة ب ا ل م ئ ة إ ن م ا غ ل ب ة الظن تقوم مقام اليقين فانظر الذي يغلب على ظني انه طاهر أ ت و ض أ اتوضا به قال و إ ن اشتبه طهور بطاهر ت و ض أ من كل واحد منهما هذه ا ل م س أ ل ة أ س ه ل على قول الجمهور هناك ما طهور هناك طاهر الحمد لله ما في نجاسه فقال ي توضا من هذا من هذا قطعا أ ن ه سيتوضا بالطهور و على القول الصحيح لا ت د خ ل هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن كلاهما كليهما يش كلاهما طهور يجوز التوضا به قال و إ ن اشتبهت ثياب طاهره ب ن ج س ة صلى في كل ثوب ص ل ا ة بعدد النجس و زاد ص ل ا ة ا ل آ ن عندنا ثياب عندنا إ ن س ا ن عنده خمس ثياب خمس ثياب هو م ت أ ك د ب أ ن ث ل ا ث ة منها نجس لكن لا يعرف أ ي ه هو ع ن د ه ثوب واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خمس هو م ت أ ك د أ ن النجس في ث ل ا ث ة ث و ا ب ماذا يفعل صلى في كل ثوب ص ل ا ة بعين النجس و زاد ها بما ي س ت م يصلي ب أ ر ب ع أ ر ب ع ثوب كل واحد ثوب لانه قطعا سيصلي م ر ة و ا ح د ة بثوب نعش بثوب طاهر واضح هذا معنى إ ذ ا اشتبه ا ث ي ا ب ط ا ه ر ب ن ج س ة صلى في كل ثوب ص ل ا ة ه بعد منه و غ ي ص ل ا ة عند خمس, خمس ثياب و لا يعرف ث ل ا ث ة م ت أ ك د انه ن ج س ة ولا يعرف أ ي ه ا ي ص ل في هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا. إ ذ ا صادف أ ن ه صلى بثلاث نجاسات قطعا ً صلى بواحده طاهر فحصل اليقين قال رحمه الله وتغسل ن ج ا س ة الكلب و الخنزير سبعا ً إ ح د ا ه ن بالتراب و يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقيا ا ل آ ن ك ي ف ي ة التطهير الان عندنا ن ج ا س ة م غ ل ظ ة تحتاج ل تطهير مغلظ وعندنا ن ج ا س ة م خ ف ف ة تحتاج الى تطهير مخفف وعندنا ن ج ا س ة ايش م ت و س ط ة تحتاج الى تطهير متوسط ا ل م غ ل ب ة قال وترسل ن ج ا س ة الكلب والخنزير سبعا أ م ا الكلب فحديثه واضح في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله ي ش فليغسله سبعا فليغسل سبعا جاء في ر و ا ي ة إ ح د ا ه ن بالتراب و في ر و ا ي ة أ و ل ا ه ن بالتراب و في ر و ا ي ة و عثروه الثامنه للتراب ليس هذا المجال ا ل آ ن التوسع في هذه ا ل م س أ ل ة لكن ا ل أ ق ر ب والله أ ع ل م أ ن تكون في ا ل أ و ل ى أ ن تكون في ا ل أ و ل ى أ و ل ا ل ق و ة الروايات ا ل و ا ر د ة في ذلك اللي هي أ و ل ا ه ن بالتراب ثانيا لتخف ا ل ن ج ا س ة الان اذا, إذا غسلت ا ل أ و ل ى بالماء مع التراب خفت ا ل ن ج ا س ة ثم س ت ل ت بعد ذلك البدء ولانه و... و... و... إذا, اذا جعلنا التراب في ا ل أ خ ي ر ة نحتاج إ ل ى غسله بعدها حتى ننظف ايش التراب ي ك و ن الاقرب م الاولى على كل حال هذه ا ل ن ج ا س ة م غ ل ظ ة تحتاج الى ط ه ا ر ة م غ ل ظ ة وهو غسل سبعا ق ي س عليها الخنزير قالوا لان الخنزير أ ك ث ر و أ ش د نجاسه من الكلب فيقاس عليه يقاس عليه والله و الله أ ع ل م أ ن الخنزير و إ ن كان نجسا إ ل ا أ ن ه لا يصح هذا القياس لماذا لان الخنزير كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو كان فيه حكم شرعي ل حث عليه النبي صلى الله عليه و سلم و امر فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان نجاسته كغيرها من النجاسات وليست نجاسه مغلظه تحتاج الى سبع غسلات قال ويجزء في سائر النجاسات ثلاث منقيه هذا العام هو المغلظه سبع سائر النجاسات النجاسه المتوسطه ثلاث منقيه و التعليل في ذلك انهم قالوا أ ن ا ل ن ج ا س ة لا تزول غالبا ً إ ل ا بالثلاث في الغالب لا تزول من جسد ا م ر ة و ا ح د ة ونقول العبره ب ي ش بزوال ا ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا زالت من م ر ة و ا ح د ة فالصحيح أ ن ه ا تزول ب م ر ة و ا ح د ة قال ف إ ن كانت على ا ل أ ر ض ف ص ب ة و ا ح د ة تذهب بعينها ي ط و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول ا ل أ ع ر ا ب ي ذنوبا ً من ماء يعني اناء اما الارض فنجاستها بصبه واحده لحديث الاعرابي المشهور لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين انما قال صبوا عليه ذنوبا من ماء يعني ذنوا من م ا أ اما النجاسه المخففه فقال ويجزء في بول الغلام الذي لم ياكل الطعام النضحو وكذلك المذي النجاسه المغلظه ما هي الكلب على الصحيح طهاره م غ ل ق ة سبع ا ل ن ج ا س ة ا ل م ت و س ط ة غير النجاسات هذه غير ا ل ك ل تذكي و ا ح د ة و إ ن ز ا د ثلاث لا ب س لكن تذكي و ا ح د ة تزول به ا ل ن ج ا س ة بقي عندنا ن ج ا س ة م خ ف ف ة وهي بول الغلام الذي لم ي أ ك ل و المدي النبي صلى الله عليه و سلم ماذا قال يوضح من بول الغلام و يغسل من بول ا ل ج ا ر ي ة يعني البنت فبول الغلام الذي لم ي أ ك ل يعني لم يستغني بالطعام ما زال يرضى ويشرب الحليب ولم ي أ ك ل الطعام فهذا في هذه ا ل ف ك ر ة ب و ل ه نجس ولا شكل نجس لكن ا ل ن ج ا س ة ليش م خ ف ف ة وتحتاج إ ل ى تطهير مخفف وهو النضح يرشه بالماء دون عصر ودلك دون عصر وهذا هو النضح هذا هو النضح طبعا العلماء تكلم ولماذا بول الغلام الذكر ل ل ي هو ا ينضح وبول ا ل ج ا ر ي ة أ ح س ن ما قيل أ ن هذا تعبد أ ن هذا امر تعبدي ولا يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يعقل معناه وبعضهم قال ن ج ا س ة ا ل بول ا ل ج ا ر ي ة أ ش د فلذلك كانت ط ه ا ر ة بول الغلام أ خ ف وبعضهم قال يعني ل ن في م ش ق ة في الغالب في الغالب أ ن الذي يحمل ويفرح به هو الذكر فلذلك حصل شيء من التساهل في في تطهير هذا البول وصحيح ا ل أ ن هذا تعبد لا يعقل معناه قال ويعفى عن يسيره ا ل ض ن ي ر يعود على المذي طبعا المذي معروف هو سائل شفاف يخرج بعد المداعبه او النظر أ و اللمس س وهو ن ج وهو نجس, وهو نجس يوجب الوضوء و يوجب غسل ه مكانه من الثوب و ا ل ب د ل قال و يعفى عن يسيره ان يسير المذل و يسير الدم و ما تولد منه من القيح و نحوه القيح هو السائل اللذج ا ل أ ص ف ر الذي يخرج من القروح هذا يسمى يسمى قيح أ م ا الماء الرقيق الذي يختلط بأسفر الدم فهذا يسمى صديد قبل أ ن يتحول إ ل ى الى قيح و القيح و الصديد ليس بنجس ليس بنجس و أ م ا الدم فكما قال المؤلف و جمهور العلماء هو نجس قال وهو ما لا يفحش في النفس يعني ما هو ضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ايش ما لا يفحش في النفس عند ع ا د ة الناس يعني متوسط الناس قال و مني الادمي و بول ما يؤكل لحمه طاهر المني من الرجل هو ماء ابيض غليظ يحصل عند اشتداد الشهوه و من المراه ماء سائل اصفر فاذا اشتدت الشهوه خرج هذا المني و هو يوجب الغسل هو طاهر لكنه يوجب يوجب الغسل لماذا طاهر لماذا المني طاهر قالوا اولا ل أ ن ه أ ص ل خ ل ق ة ا ل إ ن س ا ن ف أ ص ل ا ل خ ل ق ة يكون ط ه ر ثانيا ا ل ق ا ع د ة أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ع ي ا ن ط ه ا ر ة ولا يوجد ع ن دليل ن ا د يثبت أ ن المني نجس ثالثا أ ن عائشه رضي الله عنها تقول ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يخرج إ ل ى الصلاه و أ ث ر المني في ثوبه فلو كان نجسا لوجب غسله و بون ما يؤكل لحمه طاهر الحيوان نوعان م أ ك و ل اللحم و غير م أ ك و ل اللحم أ م ا الحيوان م أ ك و ل اللحم ك ا ل ع ب ل و البقر و الغنم إ ل ى آ خ ر فبونه و روثه طاهر بونه طاهر ابن ت ي ن ي رحمه الله يقول ب أ ن هذا قول أ ك ث ر السلف بل لم يعلم عند الصحابه خلاف في ذلك هذا كلام م ت ي م رحمه الله أ ن بول ما ياكل لحمه فهل انا في خلاف من الما معروف ويمكن الاستدلال لذلك باحاديث منها حديث العرانيين العرانيين هم جاءوا يشتكون من بطونهم م النبي صلى الله عليه وسلم ف أ م ر ه م ان يشربوا من البان ا ل إ ب ل ي و أ ب و ا ل ه ا ف د ل ي ل على ا ل ط ه ا ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ما ي أ م ر و ا ب أ ن يشربوا منه ايش من شيء نجس ومما يدل على الطهاره ا ل ب ر ا ء ة ا ل ع ص ل ي ة أ ي ض ا الاصل في ا ل أ ع ي ا ن الطهاره و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ذ ن للصلاه في مرابض الغنم فكلها د ل ة تدل على ص ح ة هذا القول وهو ط ه ا ر ة بول ما يؤكل لحمه طيب نحن نحاول ب إ ذ ن الله في كل درس أن لأننا أنشأ ننهي من باباً كاملاً أنه من طويل جدا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى اعلم ل ل ه ل